الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من الخناس الذي يوسوس في صدور من وفي الختام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شركة إناس للصوتيات والمرئيات بالدار البيضاء المغري هاتف رقم 02235 2229 فاكس رقم 02235 أربعة اثنان سبعة سبعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان مسبب الأسباب.